وأكرمنا ولا تهننا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خذي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خذي الدنيا وعذاب